بسم الله الرحمن الرحيم سب اسمك ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فذكر إن فات الذكر سيذكر من يخشى ويتذنبه الأشخاص. كرس ربه فصلى بل تحسرون آيات الجنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف المونا إبراهيم